الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحابه أ ومن اتبعوا ه أ م ا بعد ف... فما زلنا مع دروس التوظيف ك ا ن هذا المجلس في ل ي ل ة السادس عشر السادس عشر من شهر ربيع ا ل آ خ ر ف العام التاسع والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع والألس م ك ن ا قد ت و ق ف ن ا في ا ل م ج ل س ا ل أ خ ي ر عند كلام أ ب ي إ س ح ا ق الحويني في ش أ ن منهج ا ل م و ا ز ن ا ت وقد تعرضنا لما ذكره عن ا ل إ م ا م ا ل ز ه ب ي رحمه الله تعالى <تصفيق> في قوله في محمد بن م ص ر المروزي وفي ابن خ ز ي م ة وكان أ ر ا د أ ن يستدله بكلام الذهبي على أ ن ه كان يقوم ل ب ن موازنات ه ج بمنهج ل الحويني قد إسحاق عزى أبو الموازنات في التعامل مع أهل البدع ومع المخالفين التعامل البدع السنة أهل إلى أهل مع ومع حيث قال لكن الميزان الذي عليه علماء ا ل س ن ة هو قياس الحسنات والسيئات ثم عزى هذا الكلام أ و هذا المنهج إ ل ى ا ل إ م ا م الزاهد حيث ضرب أ ن ث ل ة لمن ذكرنا وكيف كان ا ل صنيع و ا ل إ م ا م الذهبي معه وقد ر د ن ا على هذا ا ل ت ف ص ي ل في المجلس السابق و ع ر ض ن ا لشيء من منهج ا ل إ م ا م الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال أ ث ب ت ن ا ببعض ا ل أ م ث ل ة ا ل ق ل ي ل ة كيف أ ن ا ل إ م ا م ا ل ذ ه د ي كان أ ب ع د الناس عن هذا المنهج وما أ ن ه تعامل أ ب د ا من خلال كتابه ن ز ا ن الاعتدال بمنهج الموازنات المبتدع ا ل م خ د ه ذ ا وهذا يعتبر من الاعتدال كما سمى كتابه ميزان <تصفيق> الاعتدال فاذا ذكر صاحب البدعه <تصفيق> ولو كان إ م ا م ا عند أ ه ل ب د ع ة لا يذكر له حسنات ا ل ب ت ة إ ل ا أ ن ه قد يشير إ ش احيانا ر ة أ إ ل ى أ ن فلانا له مصنفات له له تاليف مثلما صنع معي في ترجمه فخر الدين الرازي بل كان يذكر أ م ث ا ل الفخر بعدم التعظيم وقد تنبه إ ل ى هذا السكي ب في طبقات الشفاء الكبرى فطعن في شيخه ا ل إ م ا م ا ل ذ ه د ي من هذا الباب حيث حيث اعتبر ان عدم ذكر ا ل إ م ا م ا ل ذ ه د ي ل ف خ ر الدين الرازي ب أ ن ه ا ل إ م ا م أ و إ م ا م ا ل أ ئ م ة أ و كما كان يعني يلقب عند بعض أ ه ل زماني ان في هذا تنقصا من الفخر فاين الموازنات التي عقدها ا ل إ م ا م الذهبي مع أ ه ل البدع و إ ن كان لهم أ ق ص ي ت و ا ل ش ه ر ة مثل فخر ا ل دين الرب فسوف نضرب لان لكم مثالا ً بينما صنعه أ ب و إ س ح ا ق الحويني مع أ ح د رؤوس أ ه ل البدع في هذا الزمان والذي قد أ ل ف ت الكتب ا ل ع د ي د ة في التحذير من أ ص و ل ه الفاسده ومخالفاته ا ل ك ث ي ر ة ل ل م ن ج السلفي ورغم هذا كان مشهورا وقد نقول أنه كان كفخر الدين الراضي في ز م ا ن ه لو صح وكلاهما كان يميل إ ل ى الاعتزال و إ ن كان فخر الدين الراضي كان رأسا بل كان بل ي عمودا ن ي ع من أ ع م د ة المنهج ا ل ا ع ت ز ا ل وكان يعد إ م ا م المعتزل في زمانه ومحمد الغزالي الذي, الذي سوف ننقل كلام الحويني فيه <تصفيق> أ ي ض ا ناصره ان ن ز ع ا ل ا ع ت ز ا ل ي ة ا ل ح د ي ث ة المعاصره ة ع بعدد من المصنفات والكتب التي عددت هذا المنهج الاعتزالي فلنرجع ا ل كلام ا ل ا م ا م الذهبي الذي ق ر أ ن ا ه في المجلس السابق في نصر أو في... ا ل ت ر ج م ة لفخر الدين الرازي من خلال مزاد ا ل ا ع د ا ل ونرى كيف أ ن ه يعني ذكره ب ص و ر ة المخزر المزدري و ن ق ر أ ا ل آ ن كلام أ ب ي إ س ح ا ق ا ل ح و ي ن ي في محمد الغزالي حيث عقد ن ي ز ا ن ا له ولكنه ليس من م ي ز ا ل ا ع ت د ا ل الذي عقده الذهبي في كتابه ل أ م ث ا ل هؤلاء <تصفيق> لنقرأ م سؤال في طليعه صمت اللالي فالرد على الشيخ محمد الغزالي قال في مقدمه الكتاب عن الغزالي صفحه الثالثه والردع الاستاذ محمد غزالي هداه الله هو أ ح د الدعاء البارزين في هذا العصر وهو من أ ف ض ل ه م عرضا للقضايا الاسلاميه إ س ل م الجملة لما يتميز به من ي في ة به ح ن ظاهر وحرارة ا ع ي في ة وتفوق ل آ ب ا ء وهو ت ح د ث نبق س سامعين ت و وقد ل على ل ل ي أحيى آذان ا به قلوبا كثيرة لسيما كثيرا في خطبه الجمله وله جهد مشكور في الزود عن حمى ا ل إ س ل ا م ضد أ ع د ا ئ ه من ا ل ي ه و د ي ة والنصرانيه والعلمانيه وغيرها وكذلك الشباب ألا المسائل تمغي على هذا النحو لثيما الله الزول واقع الحياة ودين عن مع ك ل هذا وغيره مما نحمله ل ل أ س ت ا ذ الغزالي وندعو الله أ ن يزيده توفيقا و إ ن م ا قدمت بهذا ا ل س ن ا ء الذي أ ع ل م ه عن ا ل أ س ت ا ذ و أ ن ا في معرض النقد العلمي لكتابه الاخير ي ل النبوية بين أهل الفقه امتثالا لكلمة ك ك أن ت ذ عنه تعدم أسوأ وأن ما خيرا فقد حرصت جث جس... الحرص أ ن أ ك و ن عونا للاستاذ على فهم ما اختلف عليه من ا ل أ ق ض ي ا ت التي طرحها في كتابه فكان الواجب عليه أ ن ي س أ ل من هو أ ع ل م منه إ ذ ا لم يعلم وليس في ذلك عيب ا ل ب س ة بل هو دال على ا ل إ ن ص ا ف فكان ا ل والانصاف ج ب ب هو ل على ل ا إ والإنصاف عزيز وقد تفرقت... ترفقت في رد ي هذا ما ا ت ط ع ت إ ل ا في مواضع م ح د د ة ف ا و ر ت ه فيها بمقتضى صنيعه وتعلقت بالمعنى العلمي المتنازع عليه ولو أ ر د ن ا أ ن ك ي ل ل ل أ س ت ا ذ بمثل ما ك ا ن به لغيره اذا لفعلنا ف أ ش و ي ن ا ولكن, إذن... ف... لفعلنا فأشوينا ولكن عبق... له حلمي عبأت ل... ل أ ك ر م غيره و أ ع ر ض ت عنه وهو باذن مقاتله وهكذا كما يعني سمعتم قد... قد التزم, منهج الموازنات. التزم الحويني منهج الموازنات في تعامله مع الغزاله احتج ب ق و ل ابن س ي ر ي ف غير م و ض ع ي فقال ابن سيرين هل يتنزل على اهل البدع لا يصح ولا يمكن كيف هو ابن, ابن سيرين هو اول من تكلم في الرجال من, من الثلاث وحذر, وحذر من أ ه ل البدع وقال مقولته المشهوره ة مقدمة التي الإمام مسلم في ي أخرج ص ح ح بإثنه صحيح كانوا لا ي س أ ل و ن عن الاسلام فلما وقعت ا ل ف ت ن ة قالوا سموا لنا رجالكم فمن كان من أ ه ل ا ل س ن ة قبل حديثهم ومن كان من أ ه ل البدع ترك فكلام ه ابن سيرين يتنزل عليه ع ل ى أ خ ي ك من أ ه ل ا ل س ن ة ا ل ذ ي قد ي خ ط ئ أ ا او من عالم المسلمين ا ل ذ ي قد ي خ ط ئ أ و ي ج ه ل ف ل ي س من ا ل س ه ا ان أنك ت ع ر ض عن ح س ن ا ت ه مثلا و ت ش ا ه ر بخطائه أ و ب ج ه ل ه الذي هو ليس من البدع وليس من وليس من مجرد خطأ عن جهل او ليس من ا ل م خ د ئ ا ت و ليس من المخطئه او من ا ل م خ ط أ ع ن ع د م ف ه او م ش ك ل ذ خ ط وحتى لو حذرت من خ ط أ ل أ ح د أ ه ل ا ل س ن ة متجهه للميزان العلمي الدقيق في بيان ا ل خ ط أ في التحذير ومراعين ل م ك ا ن ت ه إن كان مثلا ً من علماء ا ل س ن ة البارزين المعروفين ب ا ل س ن ة مثلا وحذرت من خطئها دون أ ن تذكر له حسنات ثلاثة ولمعلها يعني إذا أنا إذا مثلا جئت ا ل آ ن وقلت لكم أ خ ط أ ا ل ش الشافعي ف في ع ي كذا وكذا ا أخطأ الشافعي مثلا في قوله ب س ن ي ة ا ل ق ن و ط بعد صل... أو في صلاه الفجر ولم اذكر لكم ا ل آ ن أ ن الشافعيه كان إ م ا م ا عالما محريرا وكان يعني من من المقدمين البارزين في الدفاع عن السنه واهلها لم اذكر لكم حسنات الشافعيه هذا المقام كان, مثلاً كان مقام تحذير من خطا ها؟ فلا يلزمني ذكره اي حسنات و ل ا يوجب أ ح د من الوقلاء على أ ح د أ ن يذكر حسنات فلان أو ع ل او م مثلا معرض إذا التحذير كان من في خطأ أ نقم شيء علان ي ه بالله شك أهل وأهل السنة البداع طريقة في النقد وفي وفيه, وفيه ط ب ع ا ا ل ش د ة من عدمها و ض ح <تصفيق> لكن لكن في كلا الحالين لا يلزم ل لا يلزم المحذر ي ز ا ل م من خ ط أ ولو كان لاحد من أ ه ل ا ل س ن ة أ ن يذكر حسناته هذا الذي يبين خطأه فإن ذكر فإن ذكرها فلا بعث إنهم الذي يذكرها فلا فلا يبين بعث فإن يجب عليه هذا ولا يوجب أ ح د عليه هذا البدء ولا يقال إ ن عدم ذكري لحسنات ولن ي ح ذ ر مخطئي ن يعد من عدم ا ل إ ن ص ا ف وهذا ن ع الذي صنعه الرسول صلى الله عليه ه وعلى آ وسلم نعم م ع ا و ي ة م ن أ ب ي سفيان نعم لما استفتته ف ا ط م ة بن قيس نعم في الزواج من م ع ا و ي ة أ و من أ ب ي جهل فقال صلى الله عليه وعليه وسلم ع ل ه و ف أ م ا م ع ا و ي ة فانه ص و ل و ك ل ه لا مال له نعم و أ م ا أ ب و جهل فلا يدعو العصا عن عاطفه ولم, ي... ولم يذكر لهم اي حسنات في هذا المقام رغم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في مواطن أ خ ر ى فضائل وحسنات لمعاويه ة ولكن ولم ك ي ذ ر ا الآن في في موطن التحذير. ان ل فليقال ت ح ذ ي ر إ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق م ع ا و ي ة لما ذكر هذا الكلام ل ف ا ط م ة بن ب ق ي ل هضبه حقه ن وذكر هذه ا ل س ي ئ ة فقط عنه ولم يذكر حسناته ف فالحويني هنا للأسف ت أ ث ر بهذا المنهج و أ خ ذ ي ع د د الحسنات لمحمد الغزالي و التي لا تنفعه بشيء أ م ا م العظائم التي أ ت ى بها خصوصا في كتابه ا ل أ خ ي ر الذي أ س ع د كل أ ه ل البدع هذا الكتاب ا ل أ خ ي ر ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة من أ ه ل الفقه و أ ه ل الحديث أ س ع د طوائف المبتدعه في كل مكان و أ خ ذ و ا ينشرونه في جرائدهم و في منشوراتهم و يعني يرفعونه إ ل ى أ ع ل ى المقامات و يعتبرونه حجه الله على ب د ع ي ه م و يقولون هذا وكلام ه الداعيه المشهور محمد الغزالي ف... مخالفات وضلالات الغزالي في هذا الكتاب يذهب أ د ر ا ج الرياح ويضعف عليه على ي الناشئه ى ل الانتفاع به ل أ ن ه م قد اختروا بكلام ح و ي ن في أ و ل هذه ا ل م ق د م ة ونعم اعتبروا نعم هذا الثناء على الغزالي لا يمنعهم من ا ل ق ر ا ء ة في كتبه <تصفيق> ومن الانتفاع بما تركهم من أ ع م ا ل ه م الفات خ الإسلام خدمات جليلة فهي <تصفيق> فكيف بالطوام التي في كتب الغزالي بخلاف كتاب السنه النبويه هل يتحمل أ ح و ي ن و ز ر م ن يضل بها من هذا الشباب المندفع خلفه بسبب تزيينه بمنهج الغزالي بهذه ا ل ص و ر ة وتصوير الغزالي ب ص و ر ة المجاهد المنافع عن دين ا ل إ س ل ا م وخصوصا في كتبه ا ل أ خ ر ى بخلاف كتاب ا ل س ن ة النبويه بين اهل الثقه وقيامه بالثناء على خطبه التي كان يسلك فيها المنهج الثوري ا ل إ خ و ا ن ي كما هو معروف عند من كان يستمع الى هذه الخطب التي كان يخطب بعضها في, في هذه التجمعات الاخوانيه الإسلامية غ ر ا الأماكن من فهو يعتبر كل هذا من ا ل أ م و ر ا ل م ح م و د ه لمحمد الغزالي ويدعو الشباب إ ل ى الانتفاع بها ف, ف... يعني هو ا ل آ ن كالذي ي ع ن ي ي ه د م مصرا ويبني قصرا ويريد ان يبني ق ص ر ا بالتحذير من مخالفات الغزالي في الكتاب ا ل أ خ ي ر ويهدم ف الجانب الآخر ي منهج اهل ب أ ك م ل يهدموا منهجا ه أ ا ل س ن ة في التحذير من أ ه ل البدع والذين منهم الغزالي ويهدموا من عشرات الشباب بتزيين بتزي منهج الغزالي له م بحجه ا ل م و ا ز ن ا ت بين حسنات الغزالي وسيئاته فشاهدوا أنا... ان الحويني لم ن ت به بمنهج ا ل إ م ا م الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال ولو راجع الحويني تراجم ميزان الاعتدال لتعلم من ا ل إ م ا م الذهبي كيف يكون التحذير من المخالفين خصوصا من الذين عرفوا بالبدعه الكبرى وبال وبالتنفير والغلظ مع اهل ا ل س ن ة فمعلوم كيف كان محمد الغزالي غليظا ً باعترافه حويني ل ن كيف ل ا أ ن ه كان غليظا ً مع شباب أهل السنة شباب اهل ل س ن ة ويتم شباب أ ا ل س ن ة بالألقاب المنفرة ويتهم أ ه ل ا ل س ن ة بالجمود و ب ا ل ر ج ع ي ة ويعتبر بعض رموز أ ه ل الكفر أ ف ض ل من بعض علماء ا ل س ن ة و ي أ خ ذ بكلام منظري أ ه ل الكفر ولا ي أ خ ذ و ا بكلام العلماء الربانيين من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ق ر أ و ا رد الشيخ الجليل صالح ال الشيخ على ا على الغزالي وكذلك رد العلامه ر ب ي ع بن هدي المدخلي نعم في كتابه الميار المعيار هذا الشيخ ص ا ل ع اما ل ش ي خ كتاب الشيخ, الشيخ ربيع كان يسمى ب إ ي ش لاذا تذكرون؟ موقف الغزالي من السنه ة ل م و اهلهم ا من السنة و ا لتدركوا ل ج ن ا ي ة الغزالي على السنه و اهلهم وكذلك نعم اقراوا نعم او اسمعوا <تصفيق> ردود الألباني رحمه الله تعالى كلمه ي الشيخ ه بأشد العبارات الالباني ا كان ن ب فيها الالباني بيقول شيء ا خطب يختنص والحويني ويدور كان <تصفيق> ان يلف ل يريد ك من فيها شيء م الموازنات من الالباني كما حواء يصنع هذا مع ا ل أ ل ب ا ن ي في س ي ر ق ض و فحاول الحويني ان يقوم بهذا الدور في ش أ ن الغزاله فاخذ يلف ويدور مع الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي بطرق م ت و ا ر ي ة ومنتويه ليقتنص ك ل م ة من ا ل أ ل ب ا ن ي يعضد ن ي ي ع بها منهجه ا ل م ف ت د ع في م س أ ل ة المعزلات وهكذا كان مكره أ ه ل البدع واهل السنه <تصفيق> ومثلما صنع أ ب و الحسن ا ل م ص ر ي أ ي ض ا مع الشيخ الالباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحزب ا ل إ خ و ا ن و ب ج م ا ع ة التدريس ف... فهكذا ا ل ح و ي ن و يعني ن ق ر أ أ ي ض ا ن ق ر أ ا ل حويني في الرد على نفسه حيث أ ن ه قد <تصفيق> نقض من هجعون ا ل ع م ل في الموازنات هذا بذكر الكلام النظري لاهل السنه في نقد منهج الموازنات ولكنه لم يلتزم هذا الموازنات ن النظري فنحن الآن نرد ه ج ا على ل م التي عقدها الغزالة بكلام هذا الذي في شأن ذكر كما في ذلك له ب... بعنوان مسائل حول تخريج ا ل أ ح ا د ي ث <تصفيق> نشرته ع م هذه ا ل ش ب ك ه التي تسمى بطريق بال... ا ل إ س ل ا م ويسال عن المبتدع متى يهجر ومتى لا يهجر أنت ولكن يبقى شيء وهو م س أ ل ة ذكر حسنات ا ل م ق ت د ع ا ل ح ق ي ق ي ة يعني إ ذ ا س أ ل ا ل إ ن س ا ن عن رجل م ق ت د ع في بدعته ما ينبغي له أ ن يذكر حسناته اما إ ذ ا كان يترجم له فيذكر الكل يعني مثلا مثلاً رجل رجل طوام طوام في دي حنقترض منتاز لكن منك مثلا صوام صوام رجل صالح رجل كل الفصال بكاء إذا اقترض مبلغا من المال لا إليه يرطب إلي فجاءت رجل فقال يا شيخ فلان يريد أ ن ي ح ت ر ض مني مبلغا من المال ما ترى ما عدش كده ما عدش أ ق و ل له ده صالح بكاء ده مش عارف إ ي ه قوام قوام لان ده لأن مش ا ل إ ج ا ب ة على السؤال هذا ح ي د ة مش ا ل إ ج ا ب ة على السؤال ا ل إ ج ا ب ة على السؤال أ ق و ل له لا تعطيه ل أ ن ه مماطل إ ذ ا أ خ ذ المال لا يرده لكن لو جاء رجل ف س أ ل ن ي وقال ما تعرف عن خ ل ا ن أ ق و ل و ا ل ل ه رجل طيب رجل فاضل رجل صالح رجل كذا رجل كذا لكنه مماطل يبقى يبقى هنا السؤال اختلف لما جاءني س أ ل ن ي عن هنا السؤال اختلف لما جاءني سالني عن انه يريد أ ن يقترض خلاص أ ن ا ما أ ق و ل له ص و ا ب قوام لا أقول ت و ط ي ه لانه أ كذا, لا لا لا. لا كذا. بخلاف السؤال الثاني ولذلك احنا بنجد فلا اما الزهبي وابن كثير والمروزي ولا المزي المزي المزي المزي المزي. وهؤلاء اذا ترجموا وبعدين يقول علمائنا فلا الزهبي المزي لبعض يبدأ بالشيخ العلامة الإخباري المشعر الحافظ إذا كذا كثير إحنا إما بنجد يبدأ مستدعة في فضل في بزعته وكان ينزه كذا وكذا وكذا ليه؟ لانه ه ل مفرغ ج وليس من العدل والانصاف في باب الترجمه انك انت تذكر مساوئ الرجل وتذكر حسناته ل إ ذ ا كان أ ن ا أ س أ ل عن ب ذ ل ي ا ل م خ ت ل ف ف أ ن ا ما أ ذ ك ر له حسنات لكن إ ذ ا كنت أ س أ ل عنه سؤالا مجردا اذكر ما أ ع ر ف ه عنه من الخير والشر وهذا هو سبيل العلماء في ذكر التراجل والله أعلم. <تصفيق> اعترف ب أ ن ه عند التحذير لا تذكر حسناته ا ل م ب ت د ا هذا اعترف منه فهذا ن ل ز م الاعتراف و هو كان في مقام التحذير من محمد الغزالي في فمقام في الأخير التحذير هذا يقتضي له أن يترجم للغذالي الآن هو يقول كتابه كان الترجمة للمبتدى هذا هذا ما الآن حالة المدعى له هو أنه لمن أن أو عرفة نعم أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا ب أ س أ ن تذكر بعض, بعض الحسنات التي كانت تعرف ع ن ه و ه ذ ا كان يحدث معاً في بعض التراجم التي كان يذكرها ا ل إ م ا م الذهبي في السير على يعرف عن على سبيل الترجمة كل ما يعرف عن هذا المترجم له <تصفيق> أو على نقل كل الأخبار التي كانت تحكى في حق المترجم له <تصفيق> ولكن هل الحوين في في ما هذا كانت هذا تحكى وذكر أو حق هذا الرد العلم ي الذي يعد نقدا يعد نقدا و تحذيرا من ا ل غ ز ا ل ي هل هو في هذا ا ل م ق ا م و في المقام ت ر ج م ة للغزاله و حتى لو كان في المقام ت ر ج م ة هل ي ذ ك ر ا ل غ ز ا ل ي بهذه ا ل ع ا ر ا ت ا ل ع ا ل ي ة في السنه التي م ا ذ ك ر ه ا م ا ذ ك ر ه بها الـ الـ الكبار من ع ل م ا ء السنه、آه. ي ع ن ي م ا ذ لا يمكن ان يكون هناك ش ن ان ي ك ا ل ش ي ل يمكن ان ي ا ك ش ي م ك ن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون ا ي ء يمكن ان ي ن ه ا ك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون ه ا ل شيء يمكن ان يكون ه ا ل ف ل ان ي م ث ل ا ك ش ي ا ل ا ل ت ر ج م ة و ل ا بس ي ء ي ن ا أ ج ه ا د ف ي ا ل ر د على ا ل شيء ي م ك ي م ك ا ي هناك ش ك ت ا ب خ ل ا ل ا ل ت ر ج م ة م ث ل ان ولكن ياتي ب ه ى يحاول أ ن يختلق له المعاذير في بعض المسائل ا ل و ا ض ح ة التي خالف بها أ ص و ل أ ه ل السنه ة هذا والذي هو ولم يقع في نحو هذا الزهدي ظاهر والذي إذا الإمام المزي المكثير ترجموا ولم نحو أو أو مثل مثل يقع في في أنتقض لمبتدع ع ب ما كانوا ي خ ت ل ق و ن له ن ع ذ ي ر على بدعته ولكن الحويني هنا في خلال كلامه السابق في الغزالي حاول أ ن ي خ ت ل ق له العذر في سبه د لبعض ا ل ث ن ن وتصويره لا بالقصور وبالتوافع نحو إطلاق اللحية والتحذير من إ ط ا ل ة الثياب تحت الكعبين هذا م يعد من المحرمات بل من الكبائر ها؟ كما ذكر الإمام هذا في الكبائر كتابي لا إطالة من الكبائر الإمام من من المحرمات الزابي هذا الغزالي لا إطالة الثياب لا هذا أصلا وإيه ذهنها؟ يعتبر بل وإيه في يعتقد أن يعني ناصحه أ ح د شباب أ ه ل ا ل س ن ة في هذا أ خ ذ يستهزئ به و ي ص ب هذا الذي نصحه ويعتبر هذه النصيحه من الانشغال به ا ا ل الأمور والتوافر ذ ا السب والاستهجاء بهذه السنة ف أ ن الغزالي, كان, إيه؟ كان, يريد هاتل... الغزالي... كان, إيه؟ كان يريد ان, ي... أن, ينشغل... أن ينشغل الشباب المسائله ف ي ط ويجعلنا و ه كالمسائل ا ل أ ص و ل ي ة ومن قال أن أ ن الغزالي كان ا ت ن ك ا ر ه من هذا الباب ليس من هذا الباب فقط بل هو أساساً ما كان يعتبر هذه المسائل أساساً من ا ل م س ا ل ة ي ع ن ي تذكر أ ص ل ا ً لا في ا ل ف ر و ع ي ة ولا في الاصوليه أ ص و ل ي ة ذ التقسيم طبعاً مسائل إلى فراية و أ ة ا هذا ليس من, من صنيه ا ل ص ل ف بل انكر هذا شيخ ا ل ك ل ا م م ن سيناء رحمه الله تعالى انه فتح بابا ل أ ه ل البدع خصوصا من اهل الاعتزال ر ا ي التقسيم الأحاديث قسموا هذا لما قسموا وأحاد وأرادوا أن يردوا الأحاديث الأحاد الصحيحة وحجة أنا و لا يثبت بها أ ص و ل أ و أو عقائد فقالوا نحن لا نثبت ا ل ه العقائد و ا ل أ ص و ل ب ا ل أ ح ا د ي ث تعمل اليه م و م و ل م ع ن واحد هل السنة يسلم نو باركة ه الان ي ع ت بذكاء ر هؤلاء اهل السنة من لا ه على هو لكن يسلم هل يسلم نو بذكاء ا بأكبر طيب ه لا يسلم إيه الشيخ الجنة. إيه؟ ضربه الشيخ من ا يدرده رضي اهل م ولكن اذا فرضى مبلغا ي البناء يعني ضرب م ث ل ا أ ش د ل أ ن ه ما ردش ما ياخذ هل يعتبر هو ك ل ه م م ت د ع لا ل م يقصد ه هو في شان ل أ ه ل البدع هو ا ل آ ن أ ر ا د أ ن يبين أ ن مقام التحذير يختلف عن مقام الترجمه ة النظر سواء من مبتدع أ و من مخطئ مرضين أ و قد غرف به بصدق أ و ب م ع ص ي ة و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ح ذ ر المسلمين من شر هذا الرجل ويحج بيت الله فإن ه... فه... فاذا أ ن ا حذرت من معصيته أ و من مخالفته هل يجب علي ان اذكر أ ن ه كان صواما قواما يحج يحدي... بيت الله في مقام التحذير من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فالحوين ي أ ق ا م ا ل ح ج على نفسه من كلامه ولكنه ل ل أ س ف ما التزم هذا المنهج النظري الذي قد أ ص ل ه في إ ج ا ب ة هذا السؤال السابق من خلال منهجه العملي ومن منهجه العملي كما بينا لكم من بينا خلال بليه قولان السابق بصنيع الإمام الزهبي في بعض ت ر ا ج م ه في سيار ل ل ن ن ب ا ء ف د ع ل ي ه من ك ل ا م ا ل ز ن ب ي ا ل ي ا الدين السوكي في ن ق ض ه لمنهج ا ل ش ي خ ي ن حيث إ ن السبكي اعتبر ا ل إ م ا م الذهبي ظالما في عرضه لتراجم أ ه ل البدع ولم, ينصفه ولم يوازن ن ص ف ه ل م ي و معهم ولكن الحويني اعتبر الامام الذهبي ك انه كان إذا ترجم الأهل البدع في السير أنه كان, كان يعني في الغالب يذكره حسن حسناتهم ولكن, ولكن السبكي الذي صبر كتاب ا ل ز ه ب ي وكان طبعا متعصبا ع لشيوخه ي ه وكان مطعصبا ل ل أ م ة ا ل أ ش ا ع ر ة اعتبر ا ل ز ه ب ي ظالما ل أ م ة ا ل أ ش ا ع ر حيث لم يذكر لم ل ه م حسنات ولم يذكر لهم أ ي فضل خلال ت ر ج م ت ه لهم بخلاف تراجمه إ ل ى ع ل م ة ا ل س ن فقال فقال تاج الدين السوكي في الطبقات الكبرى في المجلد في الثاني في ا ل ص ف ح ة الثالثه عشر وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله بهذا القبيل نوع <تصفيق> ل م و د ي ا ن ة و ع ن د ه على أ ه ل ا ل س ن ة ت ح م ل مفرد فلا ي ج و ز أ ن ي ع ت م د علي ه و ي ق ف د من ي ق ف د من, من أ ه ل السنه ة ن ا س ل ا ش ا ر ة يعتبروا نقد ا ل ذ ه ب ل ل أ ش ا ع ر ة من التحمل ا ل م ف ر و ي ع ت ب ر ا ل أ ش ا ع ر ه م أ ه ل ا ل س ن ة ثم قال السكي ي الدين خليل ابن كي كلادي أنا من الحاصب صلاح ابن ا ا قلت ل ل خط ع ونقلت من خ ب الحافظ صلاح الدين خليل كي في كلدي العلاء رحمه الله ما نصر الشيخ الحافظ شمس الدين ا ل ز ه ب ي لا شك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله الناس ولكن ومناخرة التأويل والغفل وميلا قويا واحدا غلب عليه الإثبات التنزيح حتى أثر ذلك على أهل التنزيح قوياً إلى أهل عن منهم يطند مذهب طبعه الإثبات في شديدا ترجم فإذا حراسا أثر حتى يثبت في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتاول أ و ل له م أمكن إ ذ ذكر ا أحدا من ط ر ف ا له خ ر الحرمين كإمام والغزال ح ن و و ما ل امكن يبالب في وصفه ويكثر وقفه ن قول فيه ر م قول من ويعرض عن محاسنهم الطافحه ة ويُعرض عن ن م ح س م الطافحة محاسنهم كقول العلائم واذا ظفر لاحد منهم بغلطه ذكرها وكذلك فعله في أ ه ل عصرنا إ ذ ا لم يقدر على أ ح د منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه وسببه ن ح و ذلك ا ل م خ ا ل ف ة في العقائد و الحق ا ل في ح ش ي خ ن ان الزهبي مما وصل هو أزيد و ش خ ا ومعلمنا ح يتبع وقد وصل من التعصر المفرط إ ل ى حد يسخر منه و أ ن ا أ خ ش ى عليه يوم ا ل ق ي ا م ة من غالب علماء المسلمين وائمتهم ل لنا الشريعة النبوية فإن غالبهم وهو إذا وقع لا يبقي ولا و وهو وقع وإذا ا أشاعره إذا بأشعاره فإن يبقي يذب ع ق أعتقد د والذي أعتقد ن خطماؤه يوم القيامة عند من تعل أبناهم تعل عند عنده أوجه منهم والذي أ ع ت ق د أ ن ه م خصماؤه يوم القيامه عند من لعل ادناهم عنده و اوجه منهم يعتبر إن أدنى واحد من أوجه من والله أن يخفف ن ولم أ ن ي ه ه عنه م العطف وأن يكن ش ف فيه ه م والذي أ ر ا ع ل يظهر ه المشايخ أن وعدم ا ا كتبه التاريخيه الا لمن يغلب على ظنه أ ن ه لا ينقل عنه ما يعاب عليه و أ م ا قول العلاء رحمه الله دينه وورعه وتحريه فيما يقوله فقد كنت أ ع ت ق د ذلك و أ ق و ل عند هذه ا ل أ ش ي ا ء انه ربما اعتقدها دينا ومنها أ م و ر أ ق ط ع ب أ ن ه يعرف ب أ ن ه ا كذب و أ ق ط ع ب أ ن ه لا يختلقها و أ ق ط ع ب أ ن ه يجب وضعها في كتبه لتنتشر ب... لا لا لا هكذا <تصفيق> هكذا م و م ن ه ا أ م و ر أ ق ط ت ل أ ن ه ي ع ر ف أ ن ه ا ك ذ ب لنا لنا ا لنا لنا لنا ل س ا ل ي ا لنا ن ا لنا لنا ل ا لنا لنا لنا لنا ن ا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا ل ن ه ل ا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا ي ن ا لنا لنا لنا لنا لنا لنا ق ن ا ل ن لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا ل ن ن ا لنا ن ا ا لنا لنا يحب أ ن يضع مثالب الأشعار ومثالب اهل ل ومثالب أ أ ش ع ا ر البدع فيكتبيه كي تنتشر هذه المثالب وهذه ا ل ط غ و ن ا ت فيهم ل ا ن ه يحب ذلك لهوا في نفسه مثلا كان ذهبي ع ن يتبع ي هواه في ذكر مثالب ومخالفات أ ه ل البدع من ا ل أ ش ع ا ر المنائرين <تصفيق> بأنه أن يحب يعتقد ساميعها وأقطع فحاتها كان ذ ه ب ي مدلس و أ ر ا د ا ل آ ن أ ن يقول أ ن الذهبي كان مدلسا م مدلث د ل س على ا ل أ ش ع ا ر و اكذا يعني ي ط ع ل في شاخي الذهبي ب ق و ل ه بعد ذلك أ ن الذهبي كان يفعل هذا لماذا بغضا للمتحدث في فيه يعني أ ن الذهبي كان يبغض هذا الذي يحذر منه من ا ل أ ش ا ع ر ه ولذلك كان يفعل معه هذا الأمر وتنفيرا للناس عنه مع ق ل ة معرفته ا لمدلولات ا ل أ ل ف ا ظ ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب ن ص ر ا ل ع ق ي د ة التي اعتقدها هو حقا يعني ليست حقا عند ن السفلي التي ع ق ي د ت و ي ك ا ل ف الصالح و م عدم م م ا ر س ت ه ا لعلوم الشريعه ا ل ز ه د ليس عنده م م ا ر س ة ا لعلوم الشريعه ل أ ن ه طعن في ا ل أ ش ي ا ء ك أ ن سبحان الله نحو هذه الكلمات أو يعني قريبا منها قيل في حق من م ن ا ل ع ل م ا ء ا ل م ع ا ص ر ي ن الشيخ ر ب ي ع و ن الشيخ ان يكون ا ل ش خ ان يكون ن ح و ن ا ل ي ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ث ي خ ان ي ك و الشيخ ان ي ن س ل ا ل ش ي خ ر ب ي ع ك م ا ص ن ع ك و ن الشيخ ي و ن ا ف ي خ ع ن يكون ا ش ي خ ي الشيخ ان يكون الشيخ ان يكون الشيخ ان يكون الشيخ ان يكون الشيخ ا ل ش ي ان ا ل ش و ل ش ان ي ك ا ل ش ان ا ل ش ان ي ك ل ش ي ان يكون ا ل ش ي ان يكون ا ل ش ا ك و ن الشيخ ان يكون الشيخ و ا ولكن كلام السكي هنا في الطعام ه ن ه يحب أ و أ ن ه يعني قد ذكر م الله ذ في ح ق ت ق بغضا ل ب له ك أ ن ه يعني ي ب غ ض ه ل ه و ى في نفسه و مع عدم ممارساته العلوم الشريعه و أ ن ه يعني يحب أ ن يعتقد سامعه و يقولون ليس ليس ان الشيخ ربيع ا س ل م ي ق ل و ن ان الشيخ ربيع مسلم ي ق و ل ك ن ان الشيخ ربيع مسلم ي ق ل و ن ان الشيخ ر ي ع مسلم يقولون ان الشيخ ربيع م س ل ي ن ان الشيخ ربيع س ل م يقولون ان الشيخ ربيع مسلم يقولون ان الشيخ ربيع مسلم ي ق و ان الشيخ ربيع مسلم يقولون ي خ ع مسلم ي ق و ن ان الشيخ ربيع مسلم ي ن ان الشيخ ر ي ع مسلم ي ق و ن ا ا ل ش ع م ل م ي ان ل ش ي خ ربيع مسلم يقولون ان ا ي خ ربيع مسلم يقولون ا ا ل ش ي خ ر ب ي مسلم ي ان ا ل ش ب ي مخزن لمن يطعن فيه、أوه. هو ك أ ن السبكي أ و ك أ ن الذين طعنوا في ش ي خ رضي ا ل ل ن ه ل و ا كلام السبكي في ت ع ن ي ف ا ل ز ه د هنا ب ا ل ع ض ر ا ت نفسها قال السكي مستمرا في طعنه ي في الذهب غير أ ن ي لما, لما اكثرت بعد م ا و ي ه النظر في كلامه ع ن د الاحتياج إ ل ى النظر فيه توقفت في تحريه فيما, فيما يقوله ينفي يكن عن أنه الزهر لم يتحر ولا أ ز ي د على هذا غير ا ل إ ح ا ل ة على كلامي فليوم... فلينظر كلامه من شاء ثم يبصر هل, هل الرجل متحرم عند غضبه أو وأه... وأعني وقت ترجمته لواحد المشهورين غير بغضبه متحرن ترجمته المذاهر من علماء الثلاثة、المشهورين. من ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة والشافعيه ف إ ن ي أ ع ت ق د أ ن الرجل ك اذا ن إ مد القلم ل ت ر ج م ة أ ح د ه م غضب غضبا مفرطا <تصفيق> ثم قرطن الكلام ومزقن <تصفيق> وفعل من التعصب ما لا يخفى على ذي بصيره ثم و بمدلولات مع كما ذلك الألفاظ غير ينبغي خبير فربما ذكر لفظه من الذم لو عقل معناها لما او لما نطق بها <تصفيق> ودائما اتعجب وهذا في <تصفيق> من ذكره من ذكره ا ل إ م ا م فخر الدين الراضي <تصفيق> في كتاب الميزان في الضعفاء وكذلك السيف الاميري و ق ب الله مرحبا ああ。 وقد أ و ل لله العجب إلى يا ما آخر ذكره من ق ق ر أ ن اتهم ه والشاهد هذا أنه المجلس السابق و... من هذا الكلام السابق من أن قد للسك الذهبي ب ن ق ي د ما ذكره الحويني عنه فالحويني يعني اراد أ ن يذكر أ ن الذهبي كان اذا ن إ ذكر صاحب ضدعة يعني س و ا ء من الاشاعره أ و من غير الاشاعره إ ن ه كان يعدد في ا ل غ ا ل ب حسنات هذا المحضر منه م و... ويعتذر هذا من الانصاف فهذا سبكي نعم يعتبر ان ا الذهبي قد أ ف ر ط وتعصب عند تحذيره من ا ل أ ش ا ع ر ه حيث ن ن ه لم يذكر لهم حسنا وكذلك أقر ه ذكر ا أو يعني ذ هذا من قبل العلائي فيما في العلائي كان يعتبر أيها الذهبي يعني محرطاً في من السكر كان نقله تحذيره من ا ل أ ش ع ا ر ومن المتكلمين هذا يكفينا كشهاد ة من هذه على على بطلان ما ق د م ا الذكر ه ا ل ح و ي ن في حق الذهب وان ذ ه ك كان شديدا على أ ه ل البدع و إ ن كان أ ح ي ا ن ا كما هو معلوم أ ح ي ا ن ا يعني يذكر ع ن ي ي ما قد غ ر ف به هذا ا ل من ت ر ج م القاب فيها تفخيم وتعظيم أ ح ي ا ن ا كان يذكر هذا ولكنه كان في خلال ا ل ت ر ج م ة يهتم ع ن ي ي كما قال السكي قال بذكر أ ق و ا ل المحذرين ولا يهتم بذكر أ ق و ا ل المادحين او ا ل م س م ي ن على ي ه ع ل هذا المبتدئ ف ن ق و ل بهذا قضي قد إن انتهينا من الربط على ا ل ح و ا ن ي في ش أ ن منهج ا ل م و ا ز ن ة و ن ر ج ع إ ل ى كلام ا ل ع ل ا م ة بن باز و إ ل ى كلام ا ل ع ل ا م ة الالباني و إ ل ى كلام ا ل ع ل ا م ة الفوزان و إ ل ى كلام غيرهم من أغوامها الكبار نعم في الحكم على منهج الموازنات مع اهل البدع بالبطلان وليس منهجا للترف ف ا العلامة و ى ي ربيع, ربيع بن هادي ع بن ي في, أول كتابه منهج أهل السنة في نقد رجال والكتب وليرجع أيضا للشيخ ربيع قديس فيه أول أهل أجاد أجاد والكتب والطاق السنة رجال إلى الكتاب كتابه هذا منهج فإنه نقض قد قد في عرض منهج اهل ا ل س ن ة الحقيقي لا الملفق في نقد الرجال والكتب ا ل ط ا ئ ر فهو يعد أ و صار ع م د ة عند ك ا ف ة أ ه ل العلم وعند طلبه العلم في هذا الزمان في معرفة منهج السلف في نقد هذا والشيخ راضي منهج المخالف من الكتب المعتمد نقد هذا السلف الكتاب صار الكتب قد فليرجع ي بيان ا منهج س ل ف ف ت ح ذ ي من المكافر ل ف ر ي إ ل ي ه ف إ ن ه نفيس في ذاته في ولم يؤلف مثله إ ل ا من صنيع بعض اهل العلم هو الشيخ الرحيلي في كتابه موقف أ ه ل السنه من اهل ل و... المحضر الميضاء ب ن ختاب البلد ت ا نختم ح مجالسنا في الرد على ق و ي ن ي لذكر ي بعض الفتاوى ل أ ه ل العلم فيه مما لم يقل قد ذكر في المجالس ا ل س ا ب ق ة نحو فتوى ا ل ع ل ا م ة أ ح م د النجمي وفتوى ا ل ع ل ا م ة عبيد الجابري وذكرنا هذا في م ج ا ل ا ا ل س ا ب ق ة وذكرنا تعنى في الشيخ الربيع وذكرنا تعنى في ابن وطيمي وفي ا ل أ ل ب ا ن من خلال ع ر ض ن ا لبعض كلامه ذكرنا هذا ذكرنا ث ن ا ء ه المبطن على س ي ء قط نحن ذكرنا ثنائه على عبد الحميد كشك وذكرنا من قبل قران ا كلامه في الثناء على ي ه ع ل و ل ة التكفير من بعث مصر محمد عبد المقصود والسيد العربي فوز السعيد نحن ذكرنا هذا الكلام كله في ا ل مجال السؤال ن ق ر أ أ و ل ا ً فتوى ا ل إ م ا م العلامه مقبل ابن هادي الواديه رحمه الله تعالى في التحذير من أ ب ي ا ل ح ق ا ل ح و ي وفي الحكم عليه بالبدعه ة اللغة العالمية واضحة تعالي بصوت العالم بسنا ا ل أحمد بسم نقرأ ونفق الرحمن الرحيم、م. ا ل إ ما م مقبل ابن الوادي هادي رايكم ح م ه ل ل السائل ه ق و ل ما ر ي في من يدعي في من يدعي ا ل ث ل ا ث ي ة وهو لا يقتني الكتب ا ل ث ل ا ث ي ة ولا ا ل أ ش ر ق ه ا ل ث ل ا ث ي ة وكذلك يدافع عن المتحذبين الشيخ <تصفيق> الذي إخواننا الذي إخواننا ننصح ننصح به إخواننا أن يقب... ننصح ننصح به إخواننا أ ن يقبلوا على الكتب ا ل ن ا ف ع ة مثل رياض الصالحين مثل رياض الصالحين مثل رياض الصالحين مثل رياض الصالحين رياض رياض ومثل بلوغ المرام وفتح م ث ل المجيل شرح كتاب التوحيد هذا حتى انفع, هذا حتى أنفع لهم من ا ل أ ش ر ط ة ل أ ن الذي نقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطر من فهو الأشريطة قطر قطر مطاع هو من من هو ق ط ر ة من م ط ر ة نعم هو ق ط ر ة من مطره ة والذي قطرة مطرة من و يقوله غيرنا في ا ل أ ش ر ط ه هو ق ط ر ة من م ط ر ة نعم فننصح إ خ و ا ن ن ا بحفظ رياض الصالحين وقبل حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم وكذا حفظ ب ل غ المرام ان استطاعوا وحفظ لؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أ ي ض ا فهذا م ا ا ذ ف أ ن ف ع لهم أ م ا عدم اقتنائهم ل أ ش س ر ب ه فليس دليلا على أ ن ه ليس بسلفي لكن ينظر ب غ ي أن ن ن إ ل ى من يواد أي واد المبتدعة نعم. مثل عبد الرحمن مثل الخالق نعم عبد عبد وأبي الحويني فهذان يعتبران من وكذلك أ أي ب يعتبران المبتدعة ي الحويني إصحاق فهذان و من نعم ا م ث أيضا سفر و ذ ل ك سلمان يعتبران من المبتدعه وكذا أ ي ض ا م ج ل ة ا ل س ن ة التي هي ا ل ل ا ئ ق ة ب ا ل ب د ع ة وهي التابعه لمحمد صارور فهذه أ ي ض ا و أ ه ل ه ا القائمون عليها تعتبر م ج ل ة بدعه المصدر شريط المجروحون العدد ث ل ا ث ة تسجيلات أ ه ل الحديث الجزائر العاصمه العلامة م ف ت ج ن و ب بن المملكة النجم أحمد يحيى ح ف ظ ه الله ما هو ما ا ا كل ل من محمد م وضع و غ ر ي أبو أ الحويني وحسين يعقوب إصحاق الذي ع ر ف ه عن محمد ا لك م غ ر ا و ي أنه ت ث ي ي ر ومن أ ب و الحويني و إصحاق كذلك أ ص د ق ا ء ابي الحسن ومناصريه اما حسين يعقوب ف أ ن ا لا أ ع ر ف حاله انتهى حكم مخطي جنوب ا ل م م ل ك ة ا ل ع ل ا م ة ا ل إ م ا م أ ح م د النجمي حفظه الله تعالى ونصر به ا ل س ن ة على أ ب ي اسحاق الحوين بانه ت ك ث ي ر ي ولم المناصري أ ب ي الحسن ا ل ن ص ر ي الذي حذر منه العلماء قاطبتهم はい。 ا ل سؤال يقول مازال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا وهذا من أشرف اشرق ل ل وعليه ع و م ي خ ن ن ا ت ت ش كثير طبيع أشرف من إ س ح ا حويني ا ل ج ز ا وما أكثرها وخاصة ئ ر فتفرق خطبه الناس ع ل و ه فتفرق الجواب ن عندنا بين ا س حوله ومعدل و مزك م ر ق ف فيه فلعل ل له شيء من الامر حوله ش شيء ي ينتفع خ من حتى ه الشيخ ب ب الجواب ا ا ل ش الحويني لم اعرفه م ع ر ف ة ت ا م ة ولم ادرس منهجه د ر ا س ة و ا ف ي ة ولكن اسمع من ا ل ت ق ا ت انه مع جمعيه احياء التراث ا ل ح ر ك ي ة السياسيه ة و غ ي ا اهل من ه ل ولا ا ء و اعرف له وجها و ن ص ي ح ة للسلفيين هذا قولي فيه, هذا قوله فيه من شريط <تصفيق> كذلك أ ي ض ا هناك فتوى العلامه المقبل النهادي رحمه الله تعالى نقلت بعد موته كما نقلها الشيخ أ و عبد الرحمن يحيى الحجول الذي يعد هو خ ل ي ف ة <تصفيق> العلامه المقبل النهادي ر ح ن ه الله تعالى في <تصفيق> في تدريس قياده م ر ك ب دماج لتدريس علوم ا ل س ن ة وحديثه استنقل في كتابه ي شرعيه ا ل ض ح ق والزجر والتحذير من دعاه الجهل والتحزب والتلبيس والتغريب ان العلامه مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى <تصفيق> قال في حق ابي اسحاق اخبرنا ل أ انهما أ احياء التراث ثم ثم العلامة مقبل معذرة قال قال أو ثم قال, قال, قال الشيخ الحجوري وكاني انظر إ ل ى الشيخ اي شيخ مقبل رحمه الله ا ل آ ن و هو يقول أ ب و إ س ح ا ق يريد أ ن ي أ ك ل من الجانبين وقال ب ا م ه هكذا أنت لا أقرأ لسانه أن يأكل من الجانبين من الجانب ومن الجانب لا يأكل ذا هذا هذا يريد ي أ ك ل و ي أ ك ل من جانب, جانب الحزبين وبالفعل كان هذا وصفا ً دقيقا ً من العلامه مقبل لحال الحويني خصوصا ً في أول أمره حيث ك اول ن أن السلفيين يريد يضرب بسهم مع ف ي ا ج امره ن الحزبين ب الآخر لا, لا يخسر ث بعد ذلك كما قال العلامة ذلك قال كما ب ي ع ص يبتعد عن السلفيين ويتلاحم مع الحزبيين إ ل ى أ ن صرف منطقه الحزبيين بكليه من ه فسبحان الله يعني هذا من المنور ل الأئمة ولا على الله لأصول أهل ا السنة صدقهم نزكيهم نطرهم بسبب فيفتح الله عليهم من مثل هذه الكلمات التي مثل هذه وصفا دقيقا لحال المحذر منه من باب النصح للمسلمين فتجد كلام ا ل ع ل ا م ة ر ض ي ع يتوافق مع كلام ا ل ع ل ا م ة مقبل ا بن هادي ويكمل كلام أ ح د ه م ا ل آ خ ر ف م الاخر ز ا ل يأكل من الجانبين ويفع أن يضرب بسهل مع كل ح و ويفع ي ي يضرب ن من أن مع ثم جانب ي ت ل ا ح م ويزداد, ويزداد و ي ز ا ح م ي ا مع أ ص ح ا ب ا ل ج ا ن ب ا ل و خ ر من ا ل ح ز ب ي ي ن ويزداد ب ي ز د ا د ن ي ز د ا د و ز ا ل س ل ف ي ز و أ ح ب أن أقرأ ع ل ي ك م أ ي ض د ا ر س ا ل ة كان قد, أرسل بها كان قد ارسلها أ ح د الشباب الذي كان يتعاطف أو يتعصب ي <تصفيق> ت ع ص للحويني في أ و ل أ م ر ه وهو من أ ه ل ب ر س ع ي د وقد هداه الله أ خ ي ر ا إ ل ى منهج السلف <تصفيق> وترك تعصبه وتعاطفه مع الحوين لما انكشفت له حقيقه ة أ م ر هو امره ل ي س بالأخ عاطف هو بالعاطف ا هو هو ك ا ل ل فيه كان لما قرأ كتاب التفجيرات نهج كان كتاب الكوارش كتاب الكوارش لما من الجلية قرأ وقرأ ورغم اني في كلا الكتابين ما تعرضت لذكر ح و ي ن باسمه ولكني اشارت إ ل ى بعض مخالفاته على سبيل التنويه والاشاره ة فقط دون ولكنه وعلم أن أذكر هذا الكلام اسمه الحوين كلا فهمت وعلم الكتابين على ينطبق كتابة فأخذ وأخذ ي خ محمودود في م ت ن ب ا ا ل غ ف ل ل ي ن ح ق ي المسلمين ق ة فكر إخوات وذهب ب الكتب ا ل ث ل ا ث ة إ ل ى كفر الشيخ عند حويني وترك له الكتب ا ل ث ل ا ث ة مع هذه ا ل ر س ا ل ة طالبا منه ردا على ما أ ش ا ر إ ل ي ه في رسالتي فبعد على أن أثنى حويني ثناء كبيراً أنه يريد ع ن ي ي ان يتقدم بين هذا لرسالته بشيء يعني يجعل ع ن ي ي الحوين يقبل كلامه فيما سوف ياتي فقال بعد ذلك بعد هذا الثناء نحن تعلمنا منك أن ندور مع الحق حيث داره وأن من أي يعني أقصد من أي شخص كئنا من الحق حيث مع يقول ربنا عز وجل كما داره كان أخذه أي أقصد أي ربنا شخص أنا في قوله سبحانه انما كان, كان قولا المؤمن إ ذ ا لوغ إ ل ى الله ورسوله أ ن يقولوا سمعنا واطعنا هذه رساله محب لله ورسوله مع هذه الكتب الثلاثه اود ل و ان تنظر إليها ولو كان في تنظر من هي ا ل و وليس من اليها ل صفة ل ل ا الإخوان ي بحقيقة فترة صفة والثمانين والثمانين الكتاب الثالث بين السلفية والدعوات البدعية ففحة وما تحرك قلبي بهذه الرساله اليك إ ل ا بالتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة على فهم رساله الله <تصفيق> الداري الامه الداري. ي أن... صلى ل ل عليه ل ه و س قال نصيحة. قلنا الدين لمن يا رسول ل نصيحة قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعمته وكما ثبت في حق الطائفه المنصوره ا ل ل والفرقه ه م الناجيه قال قال الله الله ر نريد منك جوابا شافيا للشباب في شريط أو ت ذ ي ن ه بالحفظ على التمسك ب م ن ه ي الفلكي والرد على من يتهم ا ل أ ن ب ي ا ء ب ا ل ع ص ب ي ة وتعطيل الاسماء والصفات لله عز وجل ويتهم ا ل ص ح ا ب ة و ا ل غ ش والخداع والمكر وتاثير و ل ا ف ا ل أ م ر ومن ت أ ث ر من هؤلاء الشباب ومن على شاكلتهم حتى يكون لنا ولك علم ن ا س ر يوم لا يمتع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله ل ق ل ب سليم ورحم الله أ ب ا أبي عمر الأوزاعي حيث قال عليك م ر ا باثار من ث ل ف و إ ن رفضك الناس واراء ي ك و الرجال وان إ ن ز ف ف ر ه و إ ز ف ر ف و ه ا بالقول ف إ ن ا ل أ م ر ينجلي حين ينجلي وانت <تصفيق> منه كم على طريق م س ت ق ة م هذا الشاب كذا الله خيرا إلى ورغم ي م هذا لم ي ق ا ض ل الحوين هذا الرفق الذي في هذه ا ل ن ص ي ح ة ب إ ج ا ب ة طلب هذا النص بل لما أ ت ا ه بعد شهر ي س أ ل ه عن إ ج ا ب ة أ س ئ ل ت ه التي طرحها في خلال هذه ا ل ر س ا ل ة إ ذ به يقول له كما ذكر هو لي هذا إ ذ به يقول له نعم إيه؟ ا ل ر ض عدم ا ل ر ض وهذه إ ج ا ب ة العاجل ه ذ ه إ ج العاجز ب ة <تصفيق> ا أ م ا العالم الذي لا يحاذي في دين الله ولا يعني يستكبر أ ن يعترف بخطئه إ ذ ا ثبت له الخطا في الدليل من الكتاب و ا ل س ن ة لا تكون هذه إ ج ا ب ت ه فكان الواجب على ا ل ح و ي ن ي ان يرد على تساؤلات هذا ثلاثيته كأنه الشاب إن كان منصفا وإن كان صادقا في لأن الثلاثية تقتضي أن يدور المرء مع الدليل حيث كان لأن ولكن الحويني للأسف كأنه قد قد انشغل إن وإن أن مع في يدور قد تقتضي حيث أ و قد اغتر بشهرته التي أ ع م ت ه عن ح ق ي ق ة ا ل أ م و ر وجعلته يغتر ع ن ي ي ب ك س ر ه الابداع ومن ثم ما اهتم ر شأن هذا و ك أ ن ه يقول إ ن منهج هؤلاء ليس مقبولا عندي لا ج م ل ة ولا تفصيلا حتى أ ر د عليه فالرد هو عدم الرد فبارك الله فيكم الذي لخبط أ والذي خلط بين ا ل خ ل الذي ط بين س ن ة وبين ا ل ب د ع ة والذي بين وبين البدعة قد ظهر اتباعه للهوى في كثير من ا ل م س ا ئ ل التي تتعلق باصول أهل السنة. ف... فنعوذ بالله من ذخر في القول الذي يعمي ا ل أ ب ص ا ر وما صدق ا ل إ م ا م ا ل أ و ز ا ع ي رحمه الله تعالى لما قال ولا تغتر ب ك ف ر ه المخالفين و ا ذ خرافوا اقوالهم لك أو كما قال و ل ا تغتر بكلام أ ه ل ا ل أ ه و ا ء من المخالفين و إ ن ذخرفوه لك بالقول فلا تغتر بزخارف ا ل ح و ي ن ولا بزخارف أ م ث ا ل ه من الذين أ ر ا د و ا أ ن يلبسوا القواعد ا ل ح ز ب ي ة ا ل ق و ا ا ع د ل ث ف ي ه يعني يلبسوا القوا... ارادوا ان يلبسوا هذه القواعد ا ل ح ز ب ي ة لباس ا ل ث ل ث ي ه وهذا يعد أ خ ط ر شيء في م ن ا ج ه انهم اكتفوا ب ا ل د ع و ة الى ا ل ب د ع ة فقط بل ارادوا ان يجعلوا هذه ا ل ب د ع ة مكانه سنه وهذه تعد أعظم, اعظم شيء يؤخذ عليهم أن خطورة هؤلاء لا تكمن فقط في مثلا ل أ ن ه م خالفوا أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة في كذا وكذا ولكنهم أ ر ا د و ا أ ن يجعلوا هذه المخالفات هي من السنه ولكن الله, حافظ دينه ولكن الله يحفظ دينه من كيد أ ه ل البدع ويسخر من, من يكشف حيله ا م يهتدي به من يهتدي ويضل من يضل فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء و ن س أ ل الله له ا ل ه د ا ي ة و ن س أ ل الله أ ن ينفعه بهذا الكلام و إ ن كان شديدا عليه فاخوك أ خ و ك صدقك من ل من صدقك أ من صدقك لا من صدقك و أو من صدقك لا من <تصفيق> من, يحذرك من, يحذرك من معايبك من معايبك أو من معايبك يحذرك يحذرك يريد لك الخير لك أ م ا من ي س ق ط عن عن م ؤ ا ا خ ذ ت ك أو عن المؤاخذات عليك و ي س ق ط عن أ خ ط ا ئ ك وعن أ ه و ا ئ ك ويلمعك ف إ ن ه ي عدو ن ي لك وانه اخطر عليك من نفسك وأنه يعني ليس من أي من الناصحين لك فنحن أ ن ف ع لك نحن أنفع لك يا أ ب ا إ س ح ا ق من هؤلاء الذين يحيطون بك ويمجدونك ويغالون ل ن ن ع و و ك ي في م ت ح ك وفي التعصب لك وغير حق ونحن أ ح ر ص عليك منه م و أ ح ر ص على رجوعك للحق و أ ح ر ص على م غ ف ر ة الله لك إ ن كنت صادقا في ح ر ف ك على اتباع برج السرس ف... فالحذر الحذر من حساب الله ومن عذاب الله فان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم الأبصار فيه تشخص واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوم ترجعون فيه الى ل ل ه و و ا ت ق الله و أ ن ظ ر ت ك م ا ل ن ا ر أ ن ظ ر ت ك م النار اللهم اللهم سلمنا من عذابك ومن حسابك وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه واصحابه وسلم ああ。